ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستمد سنته وانتهج بنهجه الى يوم الدين اما بعد فنسال الله ان يتقبل منا وصياله منا وقيامنا وصالح اعمالنا وان يغفر لنا تقصيرنا نسال الله لا يخرجنا من رمضان الا بذنب مغفور وسعي مشكور وفي لا تغوث أنا مع إخواني من أول الشام وأكمل معهم من شاء الله أحب الأسعب بي يا الله أسمع حبيب الغرف ضد الشيخ محمود ولكن أنزل على رايه ونسال الله ان يجمعنا في الدنيا بالخير وعلى الخير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 ولا تكون كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزل هذا القران على جبل لاريته خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقفنا الى هذا الحد معرف الآيات بعد ذلك يقول ربنا جل جلاله هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الرحمن الرحيم الآيات أصل الدين معرفة الله عز وجل وأصل النجاة وأصل السعاده في الدنيا والمعين في الآخرة معرفة الله والقرب من الله عز وجل معرفة الله سبب لكل خير عندنا أمر وعندنا آمر سبب تفلت كثير من الناس أنهم عرفوا الأوامر ولم يتعرفوا على الآمر على الذي أمرهم لو عرفوا الله هم لتفانوا في طاعته لو عرفوا الله الذي نهاهم عن المعصية مجتروا على معصيته لانتهوا لا يستطيع وهو يعرف ربه الذي خلقه بصفاته يعرف أنه يراه ويسمعه وأنه لي راجع هذا يحول بينه وبين us سؤال فلان من الناس الذي تحبه كم تعرف عنه بل كم هي them, معرفتك بفلان you لمعرفتك بالله them? And how هل تعرف عن فلان الذي تحبه اكثر ام تعرف عن الله الذي تعبده اكثر علمك بفلان الذي تحبه اكثر من معرفتك بالله الامر يحتاج لوقفه ومراجعه اصدق اذا عرفنا ان اصل النجاة واصل الدين واصل السعاده في الدنيا والنعيم في الاخره معرفه الله انا هذه هي البدايه التي نهايتها رضا الله جل في علاه فاصدق من يتكلم عن الله هو الله واعلم من يتكلم عن الله هو الله وربنا يعرفنا بذاته في كتابه وعلى رسال رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الايات في ذكر شيء من اسماء الله الحسنى وصفاته العلى وفي غيرها من ايات القران هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الله الذي لا اله الا هو لا اله غيره ولا معبود بحق سواه ولا يجوز صرف أي لون من الوان العباده لغيره انما الهكم الله الذي لا اله الا هو واسع كل شيء علما الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم ايه كثيره جدا تتحدث عن أن هذا الكون له إله واحد وأن المعبود بحق هو الله لا يجوز صرف أي من الولي إلا له هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ما غاب عليك الله يعلمه يستوي عنده السر والعلم يعلم ما يشهده الناس ويعلم ما قار عنهم عقيدتنا في ربنا انه يعلم كل شيء وانه يرى كل شيء وانه يسمع كل شيء وانه لا يخفى عليه شيء ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا السماء. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم تشاهد الله يا رب لا وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول يعلم النيات وما في القلوب وما في الصدور يعلم خائنة الأعين وما دخ الصدور ألم ترى أن الله يعلم الارض ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم النجوى حديث السر. رأينا العشرة اشخاص جلسوا وتنادى اثنان او ثلاثة البطية لا تسمع لكن الله يسمع. تبارك سمو الله. هذا كلام من الامين العيش رضي الله And the Messenger of Allah said to Allah, that Allah said to her, that Allah said الله قول التي تجادلك في to her, that الله will يسمع in your eyes and be in your eyes, and that Allah يسمع بعض حديثها ويخفى علي بعضه والله أنزل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها. ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سالسهم ولا أدن من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعينه وسمعه ورصبه وهو بذاته مستو على عرشه مائل من خلقه لكنه يسمع كل شيء ويرى كل شيء ولا يخفى عليه من شعور الخلق اي شيء هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده يعلم السر واخفى من السر هو الرحمن ان شاء الله في <تصفيق> المره المقبله احبكم في الله قل قولي هذا استغفر الله لي